والذي قطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادئا وانتهاء ما هم بأمة سيدي حاشا فليس الأكفياء ما هم بأمة من على الأفلاك قد ركز اللواء من حطم الأصنام من أرسل عدالة والإخاء من أسمع دنيا حداء المجد فاشتعلت حداء من قاد قافلة السلام وفجر الصحراء ماء واستنطرت تاريخ فانهمرت سحائبه ثراء وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه بدرا ولا أمت ركائب ضمحرا وغزى الظلام وجاء بالحق المنور حين جاء لم يفقه بدرا ولا أمت ركائبهم حرا لم يقرأوا سعدا وسيف الله ما فهم البرى شيع وأحزاب تضل فلا اتلاف ولا لقاء هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا إني أحار بهؤلاء أشاروا له جنوا انما فادا الى صنم به ولا عبد النساء من ظن فبراعة فغلاليا والمال آلهة فقد دسه وكان له الفدا وهناك من ظن الرياء فبراعة فغلاليا والمال آلهة فقد دسه وكان له الفدا إني أحار بهم وقد ساغوا التراشق والبدا وحنوا رقابهم فلم تشك الهوان والانحنا إني أحار وقد أمس الجموعهم يتناطحون تناطح الأكباش تلتهم الغذاء ويقاتلون على الرذي التي يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم إقاب البعض شوقا واشتهاء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجابة والبلا فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلا فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرذي التي يرخصون لها الدماء ويحس بعضهم إقاب البعض شوقا واشتهاد ويحس بعضهم إقاب البعض شوقا واشتهاد Amen. Ah, ah, ah, ah.